واتخذوا من دونه آلهه لا يخلقون شيئا وهو يخلقون ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا ان هذا الا افتراء هو اع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 انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيله تبارك الذي ان شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات, جنات ينسج رن تحتها الانهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعه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 قَالِدِين كان على ربك وعدا مسبولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم فيقول انتم اظللتم عبادي هؤلاء ام هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أوليآ ولا كم اتعدهم ولا كم اتعدهم وأباؤهم حتى لس الذكر وكانوا قوما ضراء فقد كذبتم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 وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ مِنَ الْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا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 ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك, أولئك شر مكانا أضلوا سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا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 وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَرْنَا تَذْوِيرًا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 ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكلا ثم جعلنا, ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّهَارَ سِبَاطًا وَجَعَلَ لَنَا نَهَارًا نُشُورًا وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِي وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ ماء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 126. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا 127. وتوكل على الحي الذي لا يموت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 وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُسْجِدٌ لِلرَّحْمَانِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَانُ أَنَا سَجْدٌ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُوراً تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَايِينَ بُرُجَ وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجٌ وَقَمَرًا نِيرًا